يُبَصَّرُونَهُمْ يَوْدُ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ فَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا كَمَن يُنَاجِيهِ كَلَّا انها لذا نزاعه للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى ان الانسان خلق هذوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين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 إِنَّ عِبَادَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ وَالَّذِينَ يُمِنُونَ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ أَمَٰنِئِ بِتَغَاوَرُواْ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين فيطمع كل مرء من أمو أن يدخل جنة نعيم كلا إن 126. خلقناهم مما يعلمون